ومنهم خبيح ومنهم حسن على ذا من أنت وهذا خذلت وهذا أعنت وذالم تعن جميل الأبيات الثانية شه تسلل التسليم كثيرة أما بعد هذا أحد الروس الفوار الحسان في تفسير وقد سبق معنا في الدرس الماضي القاعده السادسة في طريقه القران في تقرير التوحيد ونفي ضده من الشرك بجميع أنواعه وبيان مفاسده ومظاهرته ونحن مع القاعده السابعه طريقه القرآن في تقرير نبوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قال الإمام السعدي رحمه الله هذا أصل كبير قرره الله في كتابه الطرق المتنوعة التي يعرف بها كمال صدقه صلى الله عليه وآله وسلم. أخبر أنه صدق المرسلين ودعا إلى ما دعوا إليه وأن جميع المحاسب التي في الأنبياء في نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وما نزه عنه من المقائص العيوب فرسولنا محمد صلى الله عليه وسلم أولاه احقهم بهذا التنزيل وأن شريعته مؤمنة على جميع الشراء وكتابه مهيمن على كل الكتب فجميع محاسن أديان والكتب قد جمعها الله في هذا الكتاب وهذا الدين وفق عليها بمحاسن واوصاف لم توجد في غيره وقرر نبوته بانه أمي لا يكتب ولا يقرأ ولا جالس احد من العلم بالكتب السابقه بل لم يفاجئ الناس الا وقد جاءهم بهذا الكتاب الذي لو اجتمع الإنس والجن على هياته بمثله ما اتوا ولا قدروا ولا هو في ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا وانه محارب مع هذا ان يكون من تلقاء القائمه أو أن يكون قد تقوله على رب، ولو تقول علينا بعض الأقوال، أخذنا منه باليمين، ثم لقطعنا من ورته، فما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفتري هذا أو يتطول من عند نفسه، بل هو عليه الصلاة والسلام صادق الأمين، أو أن يكون قد تقوله على رب، أو أن يكون على الرأي به. ظالمين والظالم أو الظليل المتهم متهم في أمانة النبي عليه الصلاة والسلام سيد الأمناء عليه الصلاة والسلام قال وأعاد في القرآن وابدا في هذا النوع ما هو تقرير من بوة نبينا عليه الصلاة والسلام. بشد الطرق والبراهين والحجج والوسائل واعاد في القران وابدى فيها ذا النوع وقرر بذلك بانه يخبر بقصص قصص الانبياء السابقين مطوله مطوله على الوجه الواقع وصوره يوسف وصوره موسى مع الطعام موسى وقبله في مواضع شده ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يخبر بهذا إلا عن إخبار الله سبحانه وتعالى قال وقرر بذلك بأنه يخبر بقصص الأنبياء السابقين مطولة على الوجه الواقع الذي لا يستريب فيه أحد أي أنه من عند الله ثم يخبر تعالى أنه ليس له طريق ولا وصول إلى هذا إلا بما اتاه الله من الوحي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 من محض إخبار الله عز وجل وسبق معنا يا إخوة أن تقرير نبوة نبينا عليه الصلاة لها وسائل أجل. الوسيلة الأولى إن الآيات المعجزة الوسيلة الثانية خلقه الجميل وشيمته العظيمة صلى الله عليه وسلم الشيء الثالث دوام دعوته وبطاؤها ثلاثة دعوات من ادعى النبوة المسلم الكذاب والأسعد العنسي وغير هؤلاء من التجاجلة الأمر الرابع بشارة من سبقه من الأنبياء والمرسلين بشر بنبينا عليه الصلاة والسلام عيسى صلى الله عليه وسلم كذلك الامر الخامس موضوع دعوته صلى الله عليه وسلم كان الرجل يقول الى ما يدعو فيقول ابو سفيان يدعونا الى ان نعبد الله وحده لا شريك له ونترك ما عليه اباؤنا ويدعو الى العفاف ويدعو الى صلة الأرحام فموضوع دعوة الرسول، أو موضوع دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم، بين الأديب على الصدق. لم يدعو الناس إلى نفسه، ولا إلى شخص. ولذلك أول ما دخل المدينة قال أيها الناس، أطعموا الطعام، وأفشوا السلام، وصلوا بالليل والنهار، تدخل الجنة بسلام. فقال عبد الله عليه السلام. فنظرت في وجهه فعلمت انه ليس بوجه كذا لماذا دعاهم الى ما يقربهم إلى الله دعاهم الى عباده الله الى توحيد المعبود الى توحيد الخالق سبحانه وتعالى اذا كم هي الان السبل والسائل عند الشيخ أحمد الله تعالى واحد اول واحد لا يتم معجزات هذا خلاف للاشاعره لأنهم حصروا دلائل نبوة في الايات والمعجزات فقط الاشاعره حصروا هذا في الايات والمعجزات معنى اخوه طيب نقول لماذا زدنا هذه الاشياء او العلماء استقرأوا و زادوا هذه الاشاعره لان من, من الناس من هو ممخرق ساحر شعور قد يضع عليه أي شيء من الخوارق معناه لكن الفارق بين دعوة النبوة ودعوة مخرق هذه أن النبي يعني يدعي أنه نبي يوحى إليه معناه هو صادق في دعوات لها براهيم لا, لا حجج هذه البراهين والحجات من الآيات والمعجزات ومن البطية الوسائل الأخرى أما الآخر يأتي الداعي نبوه طب هذا كذب في حدثات أول شيء وكفر الله لا خلاف فيه الأمر الثاني إنما يدعو الناس هذا السعر يقول مسيرة ما أخلاقه مسيرة ما كذاب لما اجعل نبوة وأتى ببعض العبارات يضاهي بها كتاب الله عز وجل الفيل وملفيل وما أدرك منفيل لا خرطوم من طويل وذيل مشعب قصير وما هذا كلام يدل على أنه كذا دجاج من الدجاج والخابزة خبزة والطاحنة طحنة إلى آخر هذا كلام. يخرج من إله لا يخرج من إله معنى يا إخوان لكن انظر إلى أقصر صورة في كتاب الله عز وجل كيف اجتملت على الإعجاز والبلاغة والبيان وبصيح الأمارات والأغفال أصغر صورة في كتاب الله فهؤلاء سلكوا مزلقاً في الشيطانين أما الأنبياء سلك المسلك الرفيع، أياكم معجزة؟ كم واحد من العلماء ألف في معجزات النبي عليه الصلاة والسلام، المعجزات الحسيه والمعجزات المعنوية، طيب؟ وبعد ذلك ألفوا في شمائل النبي عليه الصلاة والسلام، في أخلاق، في أوصاف، ألفوا في بقاء هذا الدين. وأنه دين متين مهما يفعل به الاعداء ويكيدون له لا يستطيعون ان يفتوا في عرض هذا الدين وبقيه الرساله الاخرى اذا كم هي الان واحد <تصفيق> الايات المؤمنه الثاني خلق هو جميل شيرمي الثالث دعوت دعوت دعوت وبقاء دعوت وبقاء وبقاء الرابع شارة من, من سبقون المرسل الخامس دعوت السنبورا دعوت السنبورا موضوع الدعوة لذلك كنا هنا أفقه من أولى الجائر والمعتزي وغيره سأل أبو سفيان أسئلة عشر كل سؤال له وراءه مغص ولو سر مع الاخوان والله المستعان قال فهذه الامور والاخبارات المفصله التي يفصلها الرسول صلى الله عليه وسلم بما اوحي اليه تفصيلا صح به اكثر الاخبار والحوادث التي كانت في كتب اهل الكتاب محرفه وصحح به اكثر الاخبار والحوادث التي كانت في كتبها الكتاب محرفة ومشوهة بما أضغوا إليها من خرافات واساطير حتى ما يتعلق منها بعيسى وأم عليه السلام وعليه السلام وولادتهما ونشأتهما وبموسى وولادته, وولادته ونشأته كل ذلك وغيره لم يكن يعرف أهر الكتاب على حقيقته حتى جاء القرآن فقص ذلك على ما وقع وحصل مما أدهش أهل الكتاب وغيرهم وأخرس ألسنتهم حتى لم يقدر أحد منهم من, من كان في وقته ولا من, من كانوا بعد ذلك ان يكذبوا بشيء منه فكان ذلك من اكبر الأدلة على أن رسول الله حقا وتارة يقرر نبوته بكمال حكمة الله وتمام قدرته ونتأيله لرسوله ونصره على أعدائه وتمكينه في الأرض هو مقتضى حكمتي, حكمتي ورحمة العزيز الحكيم وأن من في رسالته فقد قضع في حكمة الله وفي قدرته وفي رحمته بل وفي ربوبيته وكذلك نصره تأييد والباهر لهذا النبي على الامم الذين هم أقوى أهل الأرض من آيات رسالته وادله التوحيد كما هو ظاهر للمتأملين وطارة يقارن نبوته بما جمع له وكمله به من أنصاف الكمال وما هو عليه من الاخلاق الجميل وأن كل عال سام فلرسول الله وأن كل خلق عال سام فلرسول الله صلى الله عليه وسلم منه أعلى وأكمل على كل حال كل ما سيذكروا المؤلف بهذه القاعدة يحصر في الخمس نقاط السابق ما عليكم لكنه فصله رحمه الله عليه وهذا من جميل بيانه حسن عبارته رحمه الله كان من المجددين ومن من فتح الله عليه في العلم الشيخ عبد الرحمن الناصر رحمه الله قال فمن عظمة صفاته فمن عظمت صفاته وفوقت نعوت جميع الخلق التي اعلاها الصدق والأمانة أليس هذا أكبر الأدلة على أنه رسول رب العالمين والمصطفى المختار صلى الله عليه وسلم من الخلق أجمعين وطارة يقررها بما هو موجود في كتب الأولين وبشارات الأنبياء والمرسلين السابقين إما باسمه اللقب هكذا عندكم إما باسم العلم أو بأوصاف الجليلة وأوصاف امتي وأوصاف ديني. أما في قوله تعالى، على كل حال ليس خالدين، في التغاية، في الاختلاف بين بعضهم السبب في هذا أن هذه هذا كتاب عرض على الشيخ حامد الفضل رحمه الله تعالى، مؤسس جماعة أزهر السنة قليلاً. وكان يلقي بعض العبارات وكانوا غير نسختكم هذه التي معكم هي النسخه الاصل اللي هي ما بها تغيير معنا يا اخوان نسختي هذه هي زيادات تجدون واتنفس الشيخ حامد يعني معروف مغاير لنفس الشيخ عبد الرحمن بن نصر تماما معنا اشالله إلى هذا آل الشيخ المبارك رحمه الله تعالى قال يقول اما باسمه عندي هنا الله او باوصافه الجليله اوصاف امتي واوصاف ديني كما بقول تعالى ومبشر برسول ياتي من بعد اسمه احمد وطاره يقرر رسالته بما اخبره به من الغيوب الماضيه والغيوب المستقبله التي وقعت في زمان مضى على زمان أو وقعت في زمانه والتي لا تزال تقع في كل وقت فلولا الوحي ما وصل إليه شيء من هذا ولا كان له لغير طريق الى العلم فطارة يقرر بحفظه إياه وعصبته له من الخلق والله يعصمك من الناس مع تكالب الأعداء وضغطهم عليه وجدهم التام في بيقاع به بكل ما في وسع وسعهم فرادوا قتله فاستطاعوا أرادوا حفسه ما استطاع ولكن الله سبحانه وتعالى أراد حفظه وحمايته وحراسته فكان مراد الله وتخلف مراده لأن إرادة الله فوق كل إرادة قال الله يعصمه ويمنعه منه وينصره عليه وما ذاك إلا أنه رسول الحق وامين على وحده والمبلغ ما أمر به وطارث نقر رسالته بذكره عظمة مجاله، والقرآن الذي لا يدل الباطل من بين يديه ولا من خلف، تنزيل من حكيم حميد ويتحدى اعداءه ومن كفر به أن يأتوا بمثله أو بعشر سور مثله أو بسورة واحدة، فعجزوا ونقصوا وباءوا بالخيبة والفشل، وهم اهل اللسان مغروزون في ميدان القول والفصاحة، ومع ذلك ما استطاع مع شدة حرصهم ومحاولتهم. ان يكتب بصوره منه وما استطاع ولا قدره مع شده حرصه ومحاولته ان يجد فيه نقصا او عيبا ينزل به عن اعلى درجات فصاحة التي ملكت ازمه قلوبهم فلجؤ الى السيف واراقه دمائهم وما كانوا يعملون الى هذا لولا انهم لم يجدوا سبيلا الى محاربه قبل لما جاء باب الصحابه عام عام بدر والنبي عليه الصلاة والسلام يقرأ من سورة الطور دخل والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس المغرب قال فسمعته مهده يقرأ خلقوا من غير شيء ام هم خالقوا قال فطار قلبي فرحا بما سمع من التنزيل ايه من الآيات كانت تغير مجريات حياته و تجعلهم في عداد الأبرار الاخيار بعد أن كانوا في عداد الفجار الأشرار آية تغير مجريات حياتهم وأمورهم وتبعث في نفوسهم الوجب والخوف والتوبة قال مع شدة حرصهم ومحاولتهم أن يجدوا فيه نص أوعيد ينزل بي عن أعلى درجات الفصاحه التي ملكت أزمة قلوبهم فلجوا إلى السيف عراقة دمائهم وما كانوا يعملون إلى هذا لولا أنهم لم يجدوا سبيلا إلى محارفة بالطب وما كانوا يزعمونه وعندهم علوما وحكما فكان عجولهم إلى السيف وعراقة الدماء أكبر الأدلة على صدق الرسول وأنه لا ينطب عن الهوى. عليه الصلاه والسلام ان هو الا وحي يوحى واقطع البراهين على انه الحق والهدى من عند الله الذي جمع الله فيه لرسوله صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين به كل ما يكفل لهم سعاده الدنيا والاخره في كل شؤونهم ان هذا القران لاكبر ادله رسالته واجلها وأعمها والله تعالى يقرر ان القران كاف جدا أن يكون هو الدليل الوحيد على صدق رسوله صلى الله عليه وسلم بما مواضع عدة منها قوله أو لم يكفيم أن أنزلنا عليك الكتاب يفلى عليه إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون وطارة يقرر رسالته بما أظهر على يديه من المعجزات وأعظم معجزة معنوية تنزيل القرآن الذي يتلى ليلا نهارا لا يخلق من كثرة الترداد ولا تنقضي عجائبك فيه حكم ما بينكم ونبأ ما بعدكم والفصل ليس بالهزل كهو الله المنزل وانظر إلى المعجزات الأخرى التي طالما جمعها أهل العلم وأعظم كتاب في هذا كتاب الإمام بهاطي من المتقدمين دلائل النبوة في سبعة مجلدات الإمام بهات هناك دلائل النبوة لأبي نعيم الأصفهاني هناك دلائل النبوة للإمام الفريابي وجماعة آخر, آخر ومن المعاصرين شيخنا أبو عبد الرحمن مقبل بن هادي رحمه الله تعالى الصحيح الجامع أو الصحيح المسند من دلائل النبوة جمع فيه فأوعى واكتصر فيه على ما صح الى النبي عليه الصلاة والسلام بخلاف كتاب البياطين ففيه الصحيح والبعيد قال وطارة يقرر رسالته بما ضار عليه من المعجزات وما أجر له من الخارط والكرامات أدى كل واحد منها بمفرده فكيف إذا اجتمع على أن رسول الله الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام الذي لا ينطق عن الهوى، إنه إلا وحي يوحي ومما ذكر شيخنا رحمه الله تعالى في كتابه ما جرى للنبي عليه الصلاة والسلام من قضوع الجمادات والحيوانات والبهائم وما الى ذلك وذكر حديث الذئب الذي تكلم للراعي كما رواه ابن حبان وغيره ان راعي غنم بينما هو بغنمه إذ عاد الذئب على غنمه فأخذ شاته فتشبث بها فجرى وراءه الرعب فاستنقذها من بين ذئب فأقع الذئب على ذنبه وجلس كما يجلس الآدمين وقال للراعي أتأخذ رزقا رزقني الله إياه فتعجب راه ذئب يتكلم بكلام الأدمين فمن شدة دهشته وذهوله زوى غنمه في ناحية ثم قال الذئب أتعجب من هذا قال فنع قال هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الحرتين يخبر الناس بأخبار ما قد صار. فما كان من الراعي إلا هرع يبحث على رسول رسول الله عليه الصلاة والسلام. فمشى إليه فأخبره في الخبر. فقال النبي عليه الصلاة والسلام وجمع الناس هذا الراعي يخبرني بكذا وكذا وكذا. ثم قال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا تقوم الساعه حتى يتكلم الحجر والشباب وحتى يخبر الرجل فاخذه بما وقع في اهلك وحتى تتكلم عذبه صوته او كما قال صلى الله عليه وسلم الحديث يتكلم هذا من انباء النبي على الصلاه وليس مع الحديد يتكلم المراد بالاذاعات او الاجهزه ليس هذا المراد الحبيب يتكلم حقيق بحرف وصوت ليوسف وسيكون هذا إلا لم نره نحن الان سيكون ليس المراد به الاجهزه كما فسره البعض لا وليس المراد كما يقال الراديو والميديا وما الى ذلك لا كما كان يقال في بدايه يعني تطور هذه العلوم العوام يقولون الحديد يتكلم ما يعرفون ما وراء هذا الحديد؟ لا هذا نبأ من أنباء النبي عليه الصلاة والسلام وقص على هذا فذكر الشيخ رحمه الله شيئا عجبا من هذا مما صح من الروايات عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فيما, فيما يتعلق بالبهائم والحيوانات فيما يتعلق بالشجر فيما يتعلق بالجمادات يكفي في هذا تسبيح الحصر بين اصابعها صلى الله عليه وسلم يكفي في هذا حنين الجذع لما تركه صلى الله عليه وسلم واستبدله بالمنبر وما الى ذلك فذكر الشيخ شيئا عجيبا في هذا والف الشيخ لان هناك من العقلانيين المعاصرين من ينفي هذا ويستبعده بعقل لسيما ما, ما يأتي في كتب الشيخ محمد رشيد رضا وهو كان في الجمله سلفيا سنيا إلا أنه يعتريك في بعض هذه الأبواب شيء ما مما يوافق فيه العقلانيين أو العلمانيين فنبه الشيخ على مثل هذا الموضع من الخطأ الذي وقع فيه الشيخ محمد رشيد رضا في تفسيره المنارة الكتاب المعروف المشهور فلو طاره يقررها يقرر رسالته بما اظهر على يديه من المعجزات وما اجرى له من الخوارق والكرامات ادل كل واحد من بمفرده فكيف اذا اجتمعت على انه رسول الله الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى إنه الا وحي يوحى يقررها يقرره بعظيم الشفقه صلى الله عليه وسلم على الخلق وحنور الكامل على امته النبي أولى بالمؤمنين من أنفسه وأنه بالمؤمنين روح الرحيم وأنه لم يوجد وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول أنا لكم بمنزلة الوالد نعم قال وأنه بالمؤمنين روح الرحيم وأنه لم يوجد ولن يوجد أحد من الخلق أعظم شفقه ولا برا ولا أحسن إلى الخلق منه وأثار ذلك ظاهرة للناظر فهذه الأمور والطرق قد أكثر الله من ذكرها بكتاب وكررها بعبارات متنوعة ومعالم مفصلة واساليب عجيب وامثلتها تفوق العد والإحصاء والله اعلم كل هذا اخوان كما سبق معكم أن بالخمس في الخمس نقاط السابق ما هي الخمس نقاط قبل ان نفرق الدرس ها عند أخينا عبد الرحمن ها واحد تكتب اكتب كتب او ستكتب يلرى بسم الله عند أخيل أحمد أحمد يقول انت تكتب يلرى بسم الله الآيات والمعجزات واحد، والمعجزات عظيم خلقين وجميل الشيئ هم الثالث موضوع دعوته الرابع بقاء دعوته ابد الدار جميل ها بشاره الانبياء المرسلين قبلهم خلاص يا عبد الرحمن كتبت جميل الى هنا ينتهي درسنا في القواعد الاحسان في تفسير ايه القران